يا برد لا تبحث خفايا التناهيت ما عاد باقي من جروحي خفايا يهرتعش من لفحتك لا تماديت حاسب عليك الله وش ده السوايا ليت قبل تقبل على الجوف سميت تستوجع جروح السنين الضمايا تصحى معي لشواق وتبات وابيت ولها مع المسر علومة وخبايا مرت علي وجيه عالم ولريت مثله حل خلقه وطبعه وسجايا للورد في خده عروقه ومنابيت وللموت في عينه حياضه ومنايا في ذمتي منسى غلا من تفديت إلي أن تنسى البدو حبه المطايا في ذمتي منسى غلا من تفديت إلي أن تنسى البدو حبه المطايا اللي غرامه ينعش الروحه لبطيت أقلها شي يشد النواية معي معي من وين ما صد وغضيت كن الأماكن من طيوفها مرايا, مرايا روحت بفكاري بعيد وتعنيت ورديت خاسر من جوشي سرايا يا برد خاف الله ويش أنت سوي سويت نبشت ذكرا قدلها بالحناية بدفع لو ألبس لي من البرد جاكيت لكن وشيده بالجرح الاباح عبد الله <تصفيق> وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 22 70 70 7 الله